Yeah. <laughs>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 مَا ثَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ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 сун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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَيُؤْخَذُ بِ وَاصْي وَالاقْدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه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 هُ الابوت والمرج فب أي ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهبا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من الضاختان فيهما عينا من الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورم فبأي آلاء ربكما تكذبان بهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلام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 لم يطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَتَذَكَّرَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ يكوناتك الذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك